أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا سين بما واقع Kuru an karimu fi kitabim maknunil la بالعالمين أثب هذا الحديث أن تمدهن وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون. فَلَ إِذَا بَلَغَتِ بَلَ وَأَنْتُمْ الرحُ القُمَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا غير مدينين ترجعون ها إن كنتم صادقين فأما ما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنتنا وأما إن كان من أصحاب اليمن فسألهلك كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن وعق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العلي العظيم